نستكمل بتوفيق الله تعالى وعنايته شرح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في مذهب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى على الجميع ووصلنا إلى الكلام عن باب النكاح بعد أن صدره المصنف رحمة الله تعالى عليه بالكلام عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما أسلفنا في الدرس السابق والتي يقع أكثرها في الأنكحة والنكاح أبناءنا الطلاب باب عظيم من أبواب الفقه الإسلامي فيه مسائل كثيرة ويسمى في الشريعة الإسلامية بالأنكحة نظرا لما يشتمل عليه من كل متعلقات النكاح فيدخل في الأنكحة أو كما يسمى في العصر الحاضر الأحوال الشخصية يدخل فيها أحكام النكاح والطلاق والعدة والنفقه والرجعة ونحو ذلك من الأحكام والمصنف كالعادة لا يبتدئ الكلام عن باب من الأوال بالتعريف ولا يتعرض لحكمة المشروعية ونحن كما عودناكم في كل دروسنا السابقة نعرض في البداية لتعريف الشيء وشيئا وشيئا من حكمة تشريعه، فنقول وبالله التوفيق إن النكاح في اللغة مأخوذ من الضم والجمع والتداخل. فمن الضم على سبيل المثال قول الناس أو قول العربي تناكحت الأشجار إذا ضم بعضها إلى بعض. ويقولون في التداخل أو في معنى التداخل أنكحت الأرض البذر ونكحت الحصاد خفة البعير. ولذلك الوط وهو مقصد من مقاصد النكاح معناه التداخل معناه التداخل والنكاح يطلق على العقد على سبيل المجاز وهذه مسألة خلافية عند علماء اللغة وعلماء الشريعة ولكن الصحيح من أقوالهم أن النكاح إذا أطلق على العقد إذا أطلق على العقد فهو إطلاق مجازي بمعنى أن النكاح حقيقة في الوقت، مجاز في العقد وهذا كما يقول العلماء من باب إطلاق المسبب على السبب المسبب على السبب والنكاح يطلق أيضا على الصداق لأنه سبب للعقد يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز وليستعفش الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فالنكاح هنا مقصود به الصداق والنكاح ورد في القرآن كثيرا فورد بلفظ الفعلي نكح تنكح, تنكح كثيرا ولكن ورد بلفظ المصدر النكاح في حوالي ثلاث مواضع في القرآن الكريم كل المواضع التي ورد فيها النكاح في القرآن يقصد به العقد إلا في حق المطلقة ثلاثا والذي جاء في الآية رقم 230 من سورة البقرة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا بالنسبة لتعريف النكاح عند علماء اللغة وإطلاقاته عند علماء الشريعة الإمام ابن عرفة في كتاب الحدود يعرفه تعريفا فيه نوع من التطويل، فيقول رحمه الله وعقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر هذا تعريف طويل وشرح ومشروع في شرح حدود ابن عرفة النكاه له حق شأنه شأن أي شيء من التكاليف الشرعية الملكية وكثير من العلماء يعد النكاح من العبادات والأحكام الشرعية سبق لنا الكلام عنها أنها خمسة الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة أو الجواز والندب يطلق عليه استحباب النكاح ترد عليه هذه الأحكام الخمسة حسب حالة الشخص فالشخص على سبيل المثال كما قسمه الإنان الداردير قد يكون وهو في النكاح رغبة وقد لا يكون والرعي في النكاح لو خشي على نفسه الزنا صار النكاح من الواجبات عليه يعني إنسان عنده رغبة في النكاح وخشي على نفسه إن لم يتزوج أن يقع في الزنا في هذه الحالة يصير النكاح عليه من الواجبات هو الحكم الأصلي في النكاح الإباحة يعني الحكم الأصلي في النكاح الإباحة، لكن ينتقل حكمه إلى غير الإباحة من تحريم أو وجود أو كراهية أو ند حسب الحالة. فهنا الذي يرغب في النكاح وخشي على نفسه زنا يجب عليه النكاح حتى ولو أدى ذلك إلى الإنفاق عليها من حرام وهنا وقفة عند هذه الجزئية من تعليق على هذه الجزئية نقول. إننا عندنا في الشريعة الإسلامية إذا تعارضت مفسدتان روعية أعظمهما ضررا بارتكاب إخثهما هذه قاعدة ثقية معروفة إذا تعارضت مفسدتان روعية أعظمهما ضررا بارتكاب إخثهما هنا إنسان يخشى على نفسه لقوة الزنا يجب عليه النكاح ولكنه في نفس الوقت قد يخشى أن لا يقوم بأعباء الزوجية مثلا سينفق عليها من حرام هنا نفسدة الإنفاق من حرام أقل بكثير من مفسدة الوقوع في الزنا لأن الزنا والعياذ بالله يترتب عليه ضياع أعراض وخلط أنساب وتقطيع أرحام ونحو ذلك كما هو معلوم وبالتالي هنا يرتكب الإنسان المفسدة الأخف لدفع المفسدة الأعان ولعل الله سبحانه وتعالى وقد وعد الله عز وجل بذلك ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك لعل الله عز وجل إن كانت نية هذا الإنسان صالحة في أنه ينكح أو يتزوج ليعف نفسه فإن الله عز وجل سيفتح عليه أبواب الحلال ويغلق في وجهه أبواب الحرام هذا بالنسبة للراغب وإن لم يخشى على نفسه الزنا في هذه الحالة يشتحب له النكاح إذا لم يخشى على نفسه الزنا والنكاح أداه إلى الحرام يحرم عليه النكاح كيف يؤدي النكاح إلى الحرام لكي نزيد الأمر توضيحا يعني كيف يؤدي النكاح إلى الحرام؟ قد يؤدي النكاح إلى تركه للصروات أو إلى عدم صومه أو إلى عقوق والديه في هذه الحالة ما أدى إلى الحرام فهو حرام كما أن ما يؤدي إلى الواجب فهو كل هذا بالنسبة إلى الراغب غير الراغب لو أداه النكاح إلى قطع مندوب فإن النكاح في حقه مكروه يعني لو كان إنسان من عادته الزهد والتعبد والمدومة على الأورادي والطاعات ونحو ذلك من المندوبات ويعلم من نفسه أن النكاح قد يؤدي به إلى قطع هذه هذه المندوبات أو هذه الطاعات في هذه الحالة لا نقول له بالتحريم ولكن نقول له بالكرها إن لم يؤديه إلى قطع مندوب فالنكاح يباح له إلا إذا رجى نسلا يعني رجى ذرية أو نوى خيرا من النفقة على مرأة ثقيرة أو صيانتها وعفتها فيندب له النكاح حينئذ ما لم يؤدي إلى محرم وإلا حره كل هذا كلام أو هذا التقسيم ذكره الشراح ذكره الإمام الدردير وغيره من شراح المد ولأن الحكم الأصلي في النكاح هو الاستحباب أو الند فقد اقتصر المصنف رحمة الله تعالى على ذلك بقوله ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر والمعنى أنه يندب للإنسان الذي يحتاج إلى النكاح يندب إليه أن ينكح بكرم كما سنتكلم عنه إن شاء الله في بقية المندوبات والمحتاج له الذي لم يخشى لعنة بتركه القادر على مؤنته من المهر والكسوة والنفقة ونحو ذلك وكل الأحكام التي تقدم ذكرها المرأة تتساوى فيها مع الرجل فيما تقدم تفصيله من الحالات إلا في حالة التشري الرجل إذا تعذر عليه النكاح أو قد يعدل بالنكاح إلى التسري أو يعدل عن النكاح إلى التسري بالجواري بالنسبة للمرأة هذا الحكم لا يجوز نحن نعلم إخوانا الطلاب، الله أن جميع التكاليف الشرعية يشترك فيها النساء كما مع الرجال إلا ما قام الدليل على تحصيصه تعالوا هنا ننظر إلى الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتي تدل في مجملها على النكاح يعني على الأمر بالنكاح بغض النظر عن هذا التفصيل الذي ذكره الشراح المولى عز وجل يقول في كتاب العزيز في سورة النساء وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامة فانكحوا طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وهذه الآية أصل عظيم في إباحة التعدد وقرأها بعض القراء كقراءة حفص فإن خفتم أن لا تعدلوا ثواحدة للنصب أي سنكحوا واحدة وقرأت ثواحدة أي بالرفع أي ثواحدة كافية ولذلك العلماء يقولون أن الأصل في النكاح التعدد والاستثناء هو الواحدة الآية الأخرى في سورة النور الآية 32 في قول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم السنة أحاديث عديدة تدل على النكاح من بينها حديث علقمة رضي الله عنه وأرضاه قال بين أنا أنشي مع عبد الله فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأخصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء الحديث بهذا اللفظ عند الإمام البخاري وهو مروي أيضا عند الإمام مسلم ومشهور في يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء هنا خطاب عام للشباب ولغير الشباب من استطاع والحديث الشهير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم للسؤال يعني عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفتر وقال الآخر أنا أعتزم النساء فلا أتزوج فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفتر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تزوج أكثر من امرأة على نحو ما أوضحناه في باب الخصائص وذكرنا أن ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزيد على الأربع والأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم تزوج وبعضهم ترك الزواج فنبي الله يحيى عليه السلام أخبر القرآن الكريم عنه أنه سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين والحصور قالوا هو الذي لا يقرب النساء مع قدرته عليهن يعني لا يتزوج النساء مع قدرته على الزواج ونبي الله عيسى عليه السلام لم يتزوج، وتزوج يعقوب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم من الأنبياء والمرسلين وصار على نفس النهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم وت... ومن تبعهم وتابعيهم بأسسان يوم الدين منهم من تزوج منهم من آثر حياة الزواج ومنهم من آثر حياة العذوبية وترك الزواج الإمام النووي رحمه الله تعالى عليه من أئمة الشافعية الكبار الذي مات ولم يتزوج وحكي عنه رحمه الله أنه قيل له يا إمام ألا تتزوج فق... فضرب بيده على جباته وقال هل لا ذكرتموني إن شغل رحمة الله تعالى عليه بالعلم فنسي الزواج أو أعرض عن الزواج الأمر من كتاب الله عز وجل واضح كما رأينا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنكاح والتفصيل جاء بعد ذلك من كلام العلماء النكاح له فوائد لا شك وله حكمة تشريع انظر إلى هذه الفوائد التي اقتبسناها لكم من بعض كتب المذهب وجدنا عليه عليها ما أفاء الله عز وجل به علينا النكاح فيه مسارعة لتنسيل إرادة الله سبحانه وتعالى لبقاء الخلق يوم القيام إلى يوم القيام هذا لا يحدث إلا بالتناسل بالنكاح التناسل الناشئ عن النكاح النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث الشريف تناكحوا وتناسلوا فإني مكافر لكم الأمة يوم, يوم القيامة هذا الحديث يقوله النأذون عند عقد الزواج هو حديث مشهور وفي كلام للعلماء ومروي بلفظ آخر عن ابن عمر حجوا تستغنوا وسافروا تصحوا وتناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم وفي حديث أبي داود تزوجوا ودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم اللهم سبحانه وتعالى خلق الخلق في هذه الأرض للعمارة وللعبادة فقال جل شأنه للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال في سورة الذريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يتأتى عمارة أو لا تتأتى عمارة الأرض إلا بالذرية. والذرية أي ذرية؟ الذرية التي تنجم عن نكاح صحيح نكاح لا سفاح. هذه فائدة من فوائد النكاح. من فوائد النكاح أيضا النكاح فيه لذة كما نعلم لأن من أبرز أعراض النكاح ثلاثة قضاء الوطر وتكثير النسل وحفظ القضاء الوطر وتكثير النسل واتباع السن النكاح لذة دنيوية تنبه على اللذة الدائمة قال لأن الإنسان إذا ذاق هذه اللذة وعلم أن له إذا عمر الخير لذة أعظم سارع في الخيرات لما هو من جنس تلك اللذة ولما هو أعظم وأتم وأبقى قالوا وهي اللذة بالنظر لوجه الله تعالى الكريم النكاح يدفع غوائل الشهوة على الإنسان الشهوة مركبة في الإنسان بحكم الخلقة التي خلق الله عز وجل عليها وهذه الشهوة تحتاج إلى تصريف هذا التصريف إما أن يتم من خلال قناة شرعية وهي النكاح وإما أن يتم من خلال قناة غير شرعية وهي السفاح والعياذ بالله ولذلك شرع النكاح لدفع فهم الوقوع في الزنا وصدق النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أبناءنا الطلاب وهو يقول في الحديث الشريف وفي بضع أحدكم صدقه قالوا يا رسول الله أحدنا يأتي شاوتهم ولو أجر قال نعم أرأيت لو وضعها في حرام أما كان عليه وزر قالوا نعم قال فكذلك إذا وضعها في حلال له أجل من فوائد النكاح أن النكاح يرفع ذكر الإنسان ودرجته في الآخرة بسبب الذرية الصالحة التي ينجبها ونحن نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له والولد الصالح لا يأتي من سفاح النكاح أبناءنا الطلاب يربط بين الأسر والقبائل. كم من أرحام قطعت وأواصر فرقت وجاء النكاح فجمع هذه الأرحام ووصلها وربط بين عائلة وعائلة أو قبيلة وقبيلة أو أسرة وأسرة أو ربما بين بلد وبلد كم من نكاح كان سبب في عزة النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج إحدى زوجاته وهي التي تزوجها في غزوة بني المصطلق سيدة جوارية رضوان الله تعالى عليها أكرم الله سبحانه وتعالى بني المصطلق بأن أطلق صراحهم جميعا وعفي عنهم إكراما لزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النبي لما تزوج سيدة جوائرية بنت الحارس في غزو بين المصطلق فصحابه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حازوا المغانم والأسرة رأوا أنه ليس من مكارم الأخلاق أن يأسروا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان نكاح النبي صلى الله عليه وسلم سببا واضحا في رفع هذا الأسر وهذه ورفع الأسر أيضاً عن هؤلاء القوم. النكاح من فوائده أيضاً الانفاق على النساء. المعلوم أن المرأة دوما تحتاج إلى النفقة عليها. فالمرأة كما هو معلوم معاله وليس وليس هائلة. يعني المرأة دائما تعال سواء كانت إذا كانت بنت فيقولها أبوها. إذا كانت زوجة فيعولها الزوج إذا كانت أم فيعولها الابن إذا كانت أخت فيعولها الأخ وهكذا وبالتالي النكاح فيه إعصاف للمرأة وفيه إنفاق عليها وكم من نساء لا يجدن من ينفق عليهن فيكون النكاح سببا في ذلك وهذه حكمة إخوانا الطلاب من مسألة التعدد فيه في النكاح منافع كثيرة جدا العلماء والأطباء والأطباء العرب قالوا إن احتباس الماء في الإنسان واحتباس المني في الإنسان قد يؤدي به إلى الأمراض ولا سيما الأمراض التي تصيب العقل والعلاج بالله والوساوس ونحو ذلك ولذلك قالوا أن, إن تصريف هذه الشهوة وخروج هذا المني في نكاح هو نوع من الوقاية من الأمراض بل ربما يكون نوعا من العلاج أيضا يعني في بعض الناس إذا تزوجت قد يكون النكاح أو الزواج سببا في علاجه وإذا أردنا أن نتوسع في هذا المقام لما كفانا لهذا الوقت المصنف رحمه الله تعالى عليه بدأ الكلام عن النكاح كما قلنا بالحكم الشرعي للنكاح وهو حكم النب ثم عطف عليه طائفة أخرى من المندوبات ماذا قال رحمه الله قال باب ندب لمحتاج في أهبة نكاح بكر وهذه قلناها في الحكم قال عاطفا عليها ونظر وجهها وكفيها أي ونذب نظر وجهها وكفيها فقط بعلم وحل لهما حتى نظر الفرج كالملك وتمتع بغير دبر، وخطبة بخطبة وعقد وتقليلها وإعلانه وتهنئته والدعاء له وإشهاد عدلين غير الولي بعقده وفسخ إن دخل بلاه ولا حد إن فشى ولو علم من مندوبات النكاح التي ابتدى بها المصنف الكلام بعد الحكم مباشرة نكاح الأذكار ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يتزوج أن ينكح أو يتزوج البكر ورد في حديث سيدنا جابر رضوان الله تعالى عليه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة العنزة هنا هي العصار بعنزة كانت معه فسور بعيري كأحسن ما أنت راء من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرش قال أتزوجت قلت نعم قال أذكرا أن سيبا قال قلت بل سيبا قال فهل لا ذكرا تلاعبها وتلاعبك قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تنطشت الشاعثة وتستحد المغيبة التي غاب عنها زوجها. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر الترغيب في نكاح الأبكار والحقيقة أن نكاح الأبكار فيه فوائد عظيمة ونحن نعلم في اللغة أن البكر تختلف عن السيد والبكر في اللغة هي العذراء التي لم تفتد بكارتها والملكية فرقوا في المذهب في الصحيح من المذهب بين البكر والعذراء وقالوا إن البكر هي التي لم توط بعقد صحيح أو فاسد جرى مجرى الصحيح أما العذراء فهي التي لم تزل بكارتها بمزيل مطلقا فلو زيلت بزنة أو وثبت أو نكاح لا يقر الزوجان عليه فهي بكر وليست عذراء وبغض النظر عن هذا التفصيل الذي يذكره العلماء في الفرق ما بين البكر والعذراء فإن نقول إن الإسلام قد حث على نكاح الأذكار والأحاديث في ذلك كثيرة الإمام البخاري يروي بسنده عن السيدة كعيشة رضي الله عنها وارضها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك قال في التي لم يرتع منها يرتع منها يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها ويكفي البكر فخرا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز في أهل الجنة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمن والإسلام أولى للبكار اهتمام كبير جدًا وحديث سعيد نجابر من بين الروايات التي رويت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تذوشت فقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما تذوشت فقلت تذوشت ثيبا فقال ما لك وللعزارة ولعابها فذكرت ذلك لعمر لي بن ليناف فقال عمر سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا جارية تلاعبها وتلاعبه سيدنا جابر كان سبب زواجه للثيب ان كان له اخوات يتيمات فكان خريص على انه يأتيه بامرأة مجربة تعرف الحياة وتعرف كيف تدير شؤون هذه الاولايات البنات فتزوج هذه الثيب مروي عن سيدنا عويم ابن ساعدة الانصاري عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالاذكار فانهن اعذبوا افواها وانتقوا ارحانا وأربع باليسير. أنثقو يعني أكثر أولادا. لأن يقال في لغة العرب للمرأة التي تنجب كثيرا يقال لها ناتق. والإمام البجير من أئمة الشافعية يقول إن الذكارة فيها ثلاث ثوائد. يعني إن كاهل فيه ثلاث ثوائد. وأخيرا إخواننا الطلاب إن كنا قد استفضنا في هذه المسألة. لأن في هذه الأيام يقع كثير من الشباب بسبب الظروف المادية وبسبب الجري وراء الدنيا. يعرض عن زواج الأبكار ويذهب إلى زواج امرأة سيب مطلقة أو أرملة بسبب طمع في مالها الإمام البجير من رحمة الله تعالى عليه يقول في البكرة ثلاث فوائد إحداها أنها تحب الزوج الأول وتألفه واضطباع مجبولة على الأنس بأول ما أولفه وأما التي مارست الرجال فربما لا ترضى ببعض الأوصاف التي تخالف ما ألفته فتكره الزوج الثاني الفائدة الثانية أن ذلك أكمل في موادته لها الفائدة الثالثة أنها لا تحن إلا للزوج الأول أنها لا تحن إلا للزوج الأول اللي هو الأقلي اللي تزواجه في البداية ويقال أن العرب يعني من أقوال العرب في ذلك أشهى المطي ما لم يركب وأحب لآله ما لم يسقب قال بعضهم قالوا نكحت صغيرة فأجبتهم أشهى المطي إلي ما لم يركب كم بين حبة لؤلؤن مثقوبة نظمة وحبة لؤلؤ لم تسقب إحدى النساء رادت عليه فقالت إن المطية لا يلذ ركوبها لا يلذ ركوبها حتى تذلل بالزمان وتركب والضر ليس بنافع أربابه حتى يؤلف بالنظام ويسقب وخالب بن صفوان يقول عليك إذا ما كنت في الناس ناجحا بذات الثنايا الغري والأعين النجل ويروى في كتاب المستطرف في كل فن وهو من كتب الأدب قال استشار رجل داود عليه السلام في التزويج فقال له سل سليمان وأخبرني بجوابه فسأضفه ابن سبع سنين وهو يلعب مع الصبيان وراكبا فسأله فقال عليك بالذهب الأحمر أو الفدة البيضاء واحذر الفرس لا يضربك فلم يفهم الرجل ذلك فقال له داود عليه السلام الذهب الأحمر البكر والفدة البيضاء السيد كلام كثير للعلماء اللغة وعلماء الأدب والحكماء في مسألة الابكارة والحرص على نكاح الأفكار. ولذلك نكاح الأفكار من مندوبات النكاح كما ذكر المصنفون. من المندوبات أيضا إخوان الطلاب مسألة النظر إلى المخطوبة. النظر للمخطوبة الإنسان إذا أراد أن يتزوج مرأة عليه ليس على سبيل وجوب ولكن على سبيل الاستحباب أن ينظر إلى الوجه والكفين وبعض العلماء يزيدون على ذلك أكثر والمسألة خلافية يزيدون والقدمين وبعض العلماء أجاجوا وتقريبا هذه نسبة لبعض الظاهرية أن ينظر إلى جسدها كله لكن الذي هو معلوم عند جمهور العلماء والذي عليه مذهبنا أنه ينظر إلى الوجه والكفين وقال ويحق له النظر إلى باطن الكفين وظهرهما حتى الكوعين والكوع هو الرسغ الذي بين الكف والساعد لأن سبق لنا أن ذكرنا في الوضوء وهذه من باب الحديث الحديث يذكر أن العظم الفاصل ما بين الكف والساعد يسمى كوع ويسمى رسغ أما العظم الفاصل ما بين العضد والثاق ما بين العضد والساعد فيسمى مرفق وإن كان الناس في العامة يطلق عليه الإيه الكوعي والقرآن الكريم يقول وأيديكم إلى المرافق فالفرد في الوضوء هو المسح إلى المرفق هو العظم الذي يفصل ما بين الساعد والعضد الذي تسميه العامة الكوى الإنسان ينظر إلى الوجه والكفين بعين المرأة بدون لذة يعني لا يستلذ بالنظر وإذا وكل شخصا للنظر فيكون الوكيل على نفس نهج موكله بمعنى لا يتجاوز ذلك. والوجه هو أساس الجمال في البدن كله والكفين يستدل بهما على خصوبة بدن المرأة وهذه تكفي ولا يحتاج الإنسان إلى وراء ذلك والنظر وارد في حديث المغيرة بن شعبة رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما وإن كان النظر في الحديث عام لكن العلماء الشراح حمله على الوجه والكفين هو ما يجوز للمرأة إظهاره. والمرأة كذلك استحب لها بعض علماء المذهب أن تنظر للرجل نظرا للوجه والكفين أيضا. والمذهب يكره استغفال المرأة في النظر. حجة الملكية في ذلك قالوا حتى لا يتطرق أهل الفساد لنظر النهارم ويقول نحن نخطب أو نحن خطاب. لكن هناك حديث مروي عن سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه فادا جواز الاختباء للمرأة أو النظر للمرأة على السجافل. بمعنى يجوز للإنسان أن لا يعلم هذا النظر حتى لا يكون في ذلك جرحا لشعورها لو لم يحدث قبول في الزواج. يروي سيدنا جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إليها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. إلى هنا انتهى كلام النبي. قال سيدنا جابر فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. فاستذلا بحديث سيدنا جابر هو حديث حسن صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الإمام الزاهري. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى ليه حسنه وفي كلام طويل لابن حجر وكلام لابن ملقن في البدر المنير لكن خلاص ما في الحديث ان سيد نجابر ان هذا قول الصحابي سيد نجابر رحمه الله تعالى عليه انها اختبأ للمرأة حتى رأى منها ما دعاه الى نكاحها لكن ينبغي ان لا تتجاوز علاقة الخاطب بمخطوبته اكثر من ذلك فلا يحل الخاطب أن يلمس شيئا من خطيبته ولا يحل له أن يخلو بها وما يحدث في عصرنا الحالي من مسألة الاختلاء بالمخطوبة والخروج معها والملامثة والسلام وهذا الاختلاط السافر الذي يقع بين الخاطب ومخطوبته هذه أخلاق دخيله على مجتمعنا المسلم لا نعلمها من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هي أمور انتخالف الشر ذكر المصنف بعد ذلك مسألة الاستمتاع بين الزوجين مسألة الاستمتاع بين الزوجين اتكلم المصنف فيها عن مسألة النظر إلى كل عضو في بدن المرأة والرجل وإلى التمتع بجسد المرأة والرجل كله ما عدا الدمر بموجب عقد النكاح وبموجب عقد الملك التام للسيد يعني الملك الذي لا تشوفه شائبة يجوز للزوج وللسيد المالك ملكا تاما أن يتمتع بالمرأة وتتمتع به المرأة بجميع وجوه الاستمتاع باستثناء الوضع في الدور ولذلك وضع المرأة على أي كيفية جائز لا حرج فيه من نهاية الشرع باستثناء الإلاج في الدور بعض النساء تتحرج وبعض الرجال يتحرجون من أشياء في العلاقة الزوجية ويعتريهم التشاؤل عن النظر إلى فرج المرأة أو نظر المرأة إلى فرج زوجها أو ملامثة الفرج المرأة أو فرج الرجل بعضو غير العضو الذي قدره الله له عز وجل كالفامي أو اليد أو اللسان أو نحو ذلك هذه الأشياء ترد عليها الأسئلة كثيرا للعلماء ولكن لو رجعنا إلى كتاب الله وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا لو أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وهذه الآية لها سبب نزول كما هو معلوم عند المفسرين أو كما ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأرضهما قال إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل الكتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم أن كانوا اليهود يتفخر على الأنصار بالعلم فكانوا يقتضون بكثير من فعلهم يعني كان الأنصار قبل أن يكونوا أنصارا يعني أهل المدينة اللي هم الأوس كانوا يقتضون كثيرا بأهل الكتاب اللي هم اليهود في فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أفتر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش انظر إلى هذا الحديث هذا الكلام لابن عباس يشرح كيفية العلاقة بين الرجل والمرأة عند اليهود وعند القريش وعند أهل يثرب أهل المريض قال وكان هذا الحي من القريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقية يعني يأتيها من فوق أو من أسفل أو من الجنب. مقبلة مدرة مستلقية أوضاع كثيرة جدا لأن أوضاع النكاح كثيرة جدا جدا لدرجة أنها قد تتجاوز المائة وضع أو تصل إلى مائتي وضع أو أكثر فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شرى أمرهما شرع أمرهما يعني أمرهما اشتهر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنظر الله عز وجل فأتوا حرفكم أن شئتم أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد. يبون الحفظ المربي موضع الولد اللي هو فرج المرأة اللي هو مزدرة الذرية كما يقول سعلب وهو من علماء اللغة إنما الأرحام أرضون لنا محرفات فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات. أرضونا لنا محرثاته فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات إذا خلصت الكلام أنه يغذي الإنسان أن يأتي زوجته على أي وضع كان مستلقيا أو مقبلة أو مدرة أو واقفة أو جالسة أو متكأ أي وضع كان في النهاية لا بد أن يكون الوضع في الفرج وليس في الدبر لأن الوضع في الدبر محرم وفي الفرج محرم في حالة الحيض والنفاس كما وهو معلوم وكما ذكرنا عنه سابقا أو كما ذكرناه سابقا بموجب عقد النكاح أيضاً ينظر الإنسان إلى أي مكان في بدن زوجته وتنظر المرأة إلى أي مكان في بدن زوجها حتى حتى العورة القبل أو الدبر وكذلك الوضع بالنسبة للرجل مع الأمة أي أمة الأمة التي يستقل ملكيتها والتي ليس بها مالا من المحرمية نحوها بخلاف الأمل معتقى إلى أجر والأمل مبعادة ونحو ذلك كما هو معلوم في باب العب ولماذا نص المصنف على الفرج؟ يعني المصنف ركز الكلام على حل النظر إلى الفرج لماذا؟ قال لأنه قد أوردوا حديثا منسوبا لابن عباس رضي الله عنه ورده مرفوعا إذا جام أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى هذا حديث ما ملوش أصف من الجوزية أورده في الموضوعات من رواية ابن علي والإمام الألباني ذكر أنه موضوع وكل العلماء أو أكثرية العلماء قالوا أنه حديث لا أصل له بل هو موضوع ولم يثبت صحته من طريق شرعي بل ولا يثبت أيضا ذلك من ناحية طبية لا يثبت أيضا أن النظر إلى الفرج يورث العمى والعياذ بالله لأن الإنسان لن لا يطيل النظر على فرج هذه تكون مرة أو مرات القليلة من المستحبات في النكاح الخطبة في موضعين الخطبة يعني هو الكلام العربي المنسق المعلوم يق يخطب الإنسان يخطب الإنسان في موضعين عند الخطبة وعند العقد عند الخطبة الخطبة معروفة هي التماس النجاح ممن يطلب منه عادة أو التماس التزويجي والمحاولة عليه صريحا مثل قول الإنسان خاطب أو وكيلي فلان يخطب فلان أو غير صريح مثل يريد الاتصال بكم والدخول في جمرتكم أو كما يقال في عثم الحي فلان يطلب يا لا فلان ويكنى باليد عن البدن كله يستحب في خطبة النكاح أن تشتمل على خطبة فيها آية من كتاب الله تعالى وأمر بالتقوى مثل قد بالحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره وإلى آخره وبعد الحمد والثناء وتلاوة آية قرآنية يبدل إنسان الرغبة في الخطبة يقول فلان يخطب فلان أو فلان يريد الاتصال بكم أو نحو ذلك يروى عن سيدنا عمر رضو الله تعالى عليه أنه كان يقول كان يقصر هذه الخطبة يقصرها ولا يطيلها بعد الحمد والثناء يقول أم ذات فإن فلانا يقطب فلانا على كذا وكذا، فأنت تزوجوه فالحمد لله، وأنت رضوه فسبحان الله. والخطبة مستحبة عند الختمة وعند العقد. عند الختمة يبتدي بها الزوج أو وكيله، عند العقد يبتدي بها ولي الزوجة. وكما قلنا يستحب التقليل، ويستحب فيها مراعاة المقام، فلا يعرض فيها لمواعظ أو نحو ذلك. من المستحبات في المذهب إعلان النكاح أو إشهاره وذلك بعمل وليمة وإطعام طعام وضرب دفوف لما روى عن محمد بن حاطب الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت وحديث السيدة عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف والوليمة حديث عبد الرحمن بن عوف لما تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نوات من ذهب فالنبي عليه السلام قال له أولم ولو بشاه ولكن ينبغي أن يتوقف هنا أن لا يجتمل ذلك على رقص أو خمور أو غناء فاحش أو نحو ذلك أو موسيقى لأن الناس تختلط عليها المفاهيم. ويظنون أن مسألة الضرب بالدفوف هذه على بابها لكن الدفه معروف عند العرب صفته ومعروف حكمه من خلال هذه الأحاديث أما ما يحدث في الأعراس الآن من الحفلات الصاخبة والفرق الموسيقية وما يصاحبها من منكرات لا حصر لها فهو أمر غريب على المسلمين لم يعلموه فيما سبق من العصور. من المستحبات كذلك التهنئة للزوجين يدعو الإنسان لهما وجه النوم. والتانية باب هواة يقول له فرحنا لكم صورنا بفعلكم بارك الله لكم بارك الله لكم أبارك عليكم جمع بينكم في خير. التانية تكون قبل العقد وبعدها ودعاء يقول بعد العقد وقبل الدخول. هذه أمور مما ينشر المودة بين المسلمين بعضهم بعضا الإشارة على النكاح من دون في المذهب. إن لم يفعل عند العقد يفعل عند الدخول يعني في البداية الإشهاد عند العقد على سبيل الاستحباب إن لم يشهد الإنسان عند العقد فليشهد عند الدخول وهذه طائفة من الأحكام التي تتعلق بالإشهاد أولا الولي لا يحق له أن يشهد على عقد وليته حتى لو شهد معه وغيره لماذا؟ لأنه يتهم على التسطر عليها ولا تجوز شهده حتى ولو وكل غيره في العقد يعني لا يصلح, لا يصلح للإنسان أن يكون شاهدا على عقد زواج ابناته أو أخته أو أي من ولياته حتى لو وكل غيره في العقد لا يصلح أن يكون هو أيضا شاهدا لو شاهد بتوكيل الزوجة أناس غير عدول وعلم منها الرضا والدخول بعد علمها مضى النكاح على ذلك لو دخل الزوجان بلا إشهات فالنكاح يفسخ بينهما بطبقة باينة. لأن قلنا إن الإشهات عند العقد مستحب لكن عند الدخول واجب. لو دخل الزوجان بلا إشهات لا يحد حد الزنا إن كان النكاح والدخول ظاهرا فاشيا بين الناس أو شهد بإبتلاءمة باسم النكاح أو شهد بإبتلاءمة باسم النكاح شاهد واحد حتى ولو علم أنه لا يجوز لهم الدخول بلا إشهات. فإن لم يكن ذلك ظاهراً فاشياً بين الناس فالزوجين يحدان حد الزنا إن أقر بالوطء أو ثبت الوطء ببينة وهنا يجبر الزوجان على الفسخ لو وقع ذلك مراعاة لسد النساء الفساد لكي لا يجتمع رجل المرأة على الحرام ويقولوا أننا سبق لنا العقد ولكن لم نشهد فيؤدي هذا إلى ارتفاع حد الزنا وإلى نشر النفسنا والعلم. النكاة مسألة فشو النكاح الطعلم بالوليمة وضرب الدف والإطعام ونحو ذلك هذه هي الأمور التي تشتعر بها أو يشتعر بها أمر النكاح وهنا يا الطلاب نقف وقفة طيبة هنا عند مسألة الإشهاد والإشهار والوليمة ونحو ذلك نجد أن الشريعة الإسلامية سمحة في تعاليمها نقية مهذبة في كل ما أمرت به الناس فالإسلام يأبى على أبنائي وأتباعي من أن يسألهم الظن، ولذلك انظر إلى فرق ما بين الحلال والحرام، انظر إلى نكاح يحضره الناس، ويعقد في المساجد، ويشهد عليه الأقارب والأهل والأحباب، ويهنئ الزوجان، ويبارك لهم بالدعاء في كل وقت وفي كل حين، وانظر إلى نكاح تعقده فتاة مع شاب في إحدى مدارس الدراسة. أو تحت شجرة أو يختبئان خلف جدار أو نحو ذلك من الأنكحة التي سادت في عصرنا والعياذ بالله انظر إلى قيمة هذا النكاح وقيمة هذه المرأة عند ذوجها وقيمتهم في المجتمع وانظر إلى النكاح الذي أمر به الشريعة والذي تناكح به الآباء والأجداد ومن سبقهم من الصالحين والتابعين والصحابة والأنبياء والمسلمين هذا والنكاح الذي أمرت الشريعة الإسلامية به نكاح مشهور نكاح معلوم نكاح مؤلن بين الناس لا خفاء فيه ولا سكر وبهذا أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا من الدرس الأول من دروس أحكام النكاح ونستأنف الكلام إن شاء الله تعالى عن الدرس التالي عن الخطبة وأحكامها وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى Well what